الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ودارك على أسرح الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن من المسائل المتعيقة بالإيجارة مسائل الضمان ومسائل الضمان مما تعم بها البلوى لما يتركب عليها من الحقوق سواء كانت شقوقا راجعة إلى المستأجد أو إلى الأجير وضينا في المجلس الماضي ما يتعلق بتظنين الأجير الخاص وهناك نوعا ثاني من الضمان يتعلق بالأجير الذي يشترك فيه الناس وهذا الأجير الذي يشترك فيه الناس تقوم إدارته على الأعمال ولذلك يشترك فيه أكثر من شخص كما في الغسال وكذلك الحداد والنجار ونحوهم من أصحاب الحرف الذين يقومون بالأعمال للناس فهم ليسوا بمن حصرين في شخص معين كالأجيل الخاص فالخادم في المنزل والراعي وحارس المزرعة هذا عزير خط وبيلنا أحكامه وما يتعلق بتضمينه لكن بالنسبة لن يكون مشتركا بين الناس فيضع الناس عنده, عنده فيابهم من أجل أن يغسلها كالرسال أو يضع الناس عندهم أقمي عنده أقمشتهم من أجل أن يخيطها كالخيار فمثل هذا الأزير لا يضمن ما تلف ما تلف عنده يضمن الأزير المشترك من حيث الأطل ما كان للناس ولكن على تخطيل عند آذن العلم رحمه الله بينما فيه تعذل وتفريط وبينما لا تفريط فيه إن هذا الأزير المشترك ثارثا يكون مع حذور مستأجري وثارثا يثلث الشيء مع غيبة مستأجري فتختلف أحواله ولذلك شرعا مصنف رحمه الله في بيان مسائبه بقوله فيضمن المشترك ما تلف بفعله فخالف المشترك, المشترك الذي اشترك فيه الناس الخاص في الضمان الأجير الخاص لا يضمن من أجل المشرك يضمن وبناء على ذلك لو أعطيت غسالا ثوبا فهذا الثوب لو أنه أراد أن يغسيبه فأثلفه أثناء الغسيل أو أثلف جزئه أو أعطيت خياطا قطعة من الطماش على أن يخيطها لك ثوبا فلم يستن خياطتها ولم يستن ضبطها فإنه يضمن ويلزمه رد مثل ذلك الشيء الذي أكلفه فلو أعطيت الضتال ثوبا فأكلفه بالأصدار أو وضع عليه مواد أحرقت أو أحرقت جزءا من أو ضقي فيه أو علامات هذه أو أراد أن يقويه فأحرقه فتلف الثوب لازمه أن يضمن مثل الثوب وهكذا الخيار لو أنك أمرته أن يخيط الثوبة ثم أثناء خياطة أثناء الثوب أو لمس الخياطته أو خيطه على ضيب الوجه الذي أمر ثوبي فإنه يضمن ولا يضمن ما ثلث من فرزه أو بغير فعله ولا أجرس له هناك فرق في الأزيل المشترك بين ما يقع بفعله وبين ما يقع بغير فعله أما ما وقع بفعله لما ذكرنا أثناء خيال ثياب إذا أحفق السوق وأثناء خياطة الثياب إذا محفت من التفصيل وهكذا إذا طلبت من حداب أو نسجار أن على لك باباً أو مثلا في زماننا من يصلح الشيارة فالورش التي تتقبل من الناس عموماً تأخذ حقباً أجيل من وبناء على ذلك لو أعطيكم السيارة ليعمل في ما يتعلق بالكهرباء ويتعلق بجرم السيارة لون السيارة فيصبغها أو يؤمن سنكرتها أو ذلك فأتلف شيئا أثناء قيامه بهذا العمل فإنه ضامن ويردمه الضمان ويضمن على تفصيل كما ذكرنا ما كان بفعله فإنه يضمن مثلا جاء يصبغها فأخطأ في اللون يضمن ولو جاء يصلحها بسنكرة أوهوة فأخطأ لو جاء يصلح بهذا من كابف بالسيارة أو مثل ذلك فأخطأ فإنه يضمن جميع ما أتت عليه يده من الأخطأ يضمن ما كانت يده وما وقع بسعيله هو في الحقيقة يريد الإسلاح ولكنه إذا أخطأ يتحمل منسؤوليه ويتحمل ضمان ما أتلفت يده لكن لو أنك وضعت عنده السيارة ثم سرقت السيارة وكان قد حافظ عليها محافظة تامة فكسر قفله فأخرج السيارة من سرقة في هذه الحالة يكون قد وضع الشيء في حرجه وتعاطى أسباب الحذر ولم يقصف فإذا تعاطى أسباب الحذر كان أمينا والأمين على ابنه لكن إذا أكبر شرد فعلي لأنه يتحمل مسؤولية الإكرام لأنه من بناية يدي هنا تحرق لأن تترف السيارة يترف الثوب ويترف الحديد أو الخشب المأمرض بصمعه فلو أنه سرق من نحله وكان قد أقسله أو زقه وأحسن شرده وأطقن ذلك ولم يقص في شيء من ذلك فسرق منه هنا يعني لأنه في هذه الحالة كالأمين لأنك وضعت السيارة عنده وديعة والوديعة لحكم الأمانة فمن سيأتي شعرنا وبناء على ذلك إذا كان في حكم الأمين فإنه إذا لم يقصر بحفظ السيارة فسرقت لا يرمن ولو أنه عمل بالسيارة واشتغل فيها فأدى عمله وجلت يده أثناء القيام بالإسلاح فإنه يرمن لأنه من تكفي يدي ومن فئله فكأنه إذا جاء يشتغل في السيارة أو يشتغل في القناش أو في الحديد أو في في هذه الحالة يتحمل مسؤولية علمه وما يتركب على علمه وأما إذا كان الثلف والضرر قد جاء بسرقة أو أخذ من السيارة لم تسرق كلها وإنما سرق بعضها بعد تعاطل أسواب نقول حينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة في فالسيارة بداخل ورشة والحديد في ذات الورشة والخشب في ذات الورشة أمانا فإذا جاء وقت العمل يضمن ما أثر فيها بعمل وإذا غاب عنها لو أنه قصر يضمن إذا لم يقصر لا يضمن فإذا غاب ولم يقصر مثل ما ذكرنا أقصر بابه وتعاطى جنح أسلاب الحذب لترقى لا شيء عليه لأنه أمين وقد تعاطى أسلاب الحذب فوضعت خيارة فوضع بحذن اذنها أغلق عليها وتعطى جميع أسماء الحبر المهيئة عرفاً بحفظ مثل هذه السيارة لكن لو أنه قفظ مثل أن نترك أبواب محله مفتوحاً فسرق من السيارة في شيء أثناء عمل سواء كان موجوداً أو غير موجود كأنه يرنى لأنه فرط في الشر والأمين إذا فرط في شر أمانته يرنى وبناء على ذلك نقول يأتي الضمان من جهة الإخلاق او يأتي الضمان من ذهة التعدل المقصود او غير المقصود الخلال المقصود وغير المقصود وعلى هذا فإنه يقال في الأجيب من اشترك التخصيص فما كان من الضرر متركبا على فعله اضم وهذا مأثور عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وكذلك أيضا عن شريح القاضي وهو من أئمة التابعين كان قاضيا لثلاثة من الثلثاء الراشدين أبي بكر وعمر وإثنان لأربعة أبي بكر وعمر وإثنان وعلي كلهم ملي لهم القضاء رحمه الله ورحمه الله كان يضمن الأجراء المشرفين وكان علي رضا الله عنه يقول لا يصلت للناس إلا هذا يعني أن يحفظوا أموال الناس ويقوموا عليها وحمل هذا الأشخاص تقدم كما على الثلث لكن على الكون في اعتبار ان ان البيت انه مشمول عن الاثيث المشترك للاجير الخاص ولا اجره له في هذه الحاله رتبنا المساله فقلنا كل اجير مشترك يكون مسؤول من حيث الاصل عن ودائع الناس يترتب على هذا اننا نضمنه يكون مسؤول عن ودائع الناس اللي عنده نضمنه إذا كان الضرر في شعر يديه قصد أو لمقصد ولا نضمنه إذا خفض الشيء في مكانه فيما سرق أو أخذ كله أو بعده ونضمنه بمثلة الخفض إذا قصر في الشفض فإذن عندنا تضمنه في حال التعدي قاطدا وفي حال التعدي مخدئا وفي حال التتاهل في الشفض أنت عكما في القطة على هذا المسألة المزيدة الآن ذعب الغساني يقول لك هذا الثوب أرسله لك وأنا مسؤولا عن في حجوري اسرع إذا لم تأتي بعد اسرع فلستني من سوريهان هذا شرط باطل ولا عبرتين ولو حضرت بعد عشر سنوات فذوبك أمانة عندك شاء أمانة لأنه لما قال بعد أسبوع لسنا سيناً عنه فمعنى ذلك أنه قد أخلى يده كلية عن الصلب وصوب أمانة لا تزور يده عن الأمانة إلا بكثير وبناء على ذلك إذا اشترت وقال طائل صلب هذا اشترت والمسلمون على شروطه نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط الذي في كتاب الله أن أخار كميس قد استوبع كهذا هب أنه جاءه برط فأقلم عن أن يكون خلال أسبوع تتسقط الحقوق الناس وتضيع أرمانهم لمنزل هذه الشرط إذا ظن أنصار عن أي حالة أو نفي أو جاءه ضرف تسافر لأهله أو سافر لحاذف أو كربة أو نكبة ثم نأتي ونقول بهذا الشرط تضيع أموانينا هذا الشرط وجوده هو أدنه على حزن الشرط نسأل في مزعج السوق أن نحن لغير عن التياغ هذا ما يعد رفضه لأنه شرط ليس في كتاب الله فالإضرب الشروط إذا كانت موافقة للشرق لا مضادة لها موجودة لضياء أم رب وقد حرم الله عنه وجل إضاءة المامة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال هو إضاءة المامة من إضاءة المامة ولذلك لا يعتبر هذا الشرط ملزما ولا يتركب أي تدريب فنحن نقول بشيء الأصل الغتال مطالب لأن يدل ما في يسعه لغسل التوب والخياط مطالباً أن يبدن ما في يسعه لخياط التوب فإن أرأت أن تضمنه ضمده من وجوه وجه الأول أن يأتي ضرر ناشئا عن فعله جاء مثلاً يخل الزجاج أعطيته زجاجاً من أجل أن يقصفه أو يطلعه على شكل معين أو يضعه في نافذة فلما جاء إحدى الزجاج فقط من يديه وكسب عملهم عمله انكسر أو أثناء قفصه انكسر إذا نقول تضمن مثل هذا السجاج لأنه ثالث بشئله وعلى هذا على اليد ما أخذت حتى تؤديه فيزمه أن يضمن مثله إذا لم يوجد مثل الزجاج نقول تضمن قيمة وقد ديننا هذا في المساء للضمان الضمان, الضمان بالمثل والضمان بالقيمة على التفصيل الذي تقدمت الإشارة ولا أجرة له ولا أجرة له عرفنا الآن ما فيظنه ما السؤال لو أن غسالا غسل ثوبا ثم بعد أن قام بي الغسيل نشره في مكان ثم جاء تبيح وعخذته دون أن يشدكه ويتعاطع أسباب الحك فضع الثوب فقال لك أنا فقل نافل هذه الحالة تظنه لأن المفروض عند هبوب الزيخ تحطاط عجياء للناس هذا سمي ثالث تحفاث لحياب الناس أو مثلا وضعه في مكان المشاف الموجود من آلات لو أنه زاد المشاف فأحرق الثود أو أرسده أو جاء يكوي وزاد عيار السهرباء فأحرق الثود نقول في هذا الحالة فضم قال طيب أنا أغنى الثود وصله وقويته يعطيه من أجرة الغصيل والشيء وأعطيه قيمة في الثود أو مثل الثود نقول لا أجرة لك لأن العمل تشتحق عليه أجر إذا سلمته صحيح أنك كنت للعمل لكن ما سلمت فقيام كل لا يعتبر موجباً بالتحقاق كل الأجر إلا إذا سلمته فهنا لابد من الانتباه لهذا العمل أنه لا يشتحق الأجر إلا إذا سلم العمل فالعمل الذي قام به لم يتلمه المشتأجر حتى نقول إنه لزمه جفء الأجر وعلى هذا ولا أجر ثلاث قال رحمه الله ولا أجر ثلاث أي لا فلو دفعت الأجر مقدمة فإننا نقول أردد لصاحب شوب الأجر وليس من حقك أخو هذه الأجرة لأنك لا تستحقها إلا بتسليم العمل وقد قمت بالعمل ولم تسلم ثلاظ ماء ولا حق لك في هذه الأجر قال رحمه الله وتجب الأجر في العقد لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي تدمه قال رحمه الله وتجب العجرة بالعقد إن لم تؤجد وتجب العجرة بالعقد إن لم تؤجد الإجارة عقد وقلنا العقد كلمة أجرتك قال قبل يعني الإجار والقبول هذا الأقد وبناء على ذلك فكل إجار وقبول بشيء هو عقده لما قال له أجرت قال قدل قال أجرت كذاري سنة بأشرة آلاف، قال قدل لزمه أن يدفع العشرة آلاف، هذا بأصل العقل لزمه لكن متى متى تستحق ومتى يجب دفعها، هذا هي تفكير لكن هناك عقود مشترمة والشريعة تحترم اللغة الذي بين المتعاقدين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالفقود فالمؤجر والمستأجر بينهما في إجاب وقبول فإذا صدر هذا الإجاب والقبول فقد ثبث في ذنبك أنك منتظم لدسعى أشرة آلاف أجرة لهذه الدار سنة كاملة إذا انتجب الأجرة بمجرد الاتفاق والعقد بين الطرفين يوجد ثبوت الأجرة سواء كان هذا في إجارة الدور والأراضين والسيارات والضركبات أو نحن هنا إن لم تؤجل، إن لم تؤجل فلو قال له مثلاً بعد الثامن أو بعد الشهر أو في منتصف المدة أو بعد مدة طارت أو تصرت على حسب الاتفاق بينهما فإذا اتفقا على التأديل سأجل وأن الأصل فإنها لازمة بالعقد الأصل أنها لازمة بالعقد ولذلك قالوا تجبوا الأجرة بالعقد حتى تخرج من ديع الدين بالدين لأنه لو لم تجد العقد لصار الثمن مؤجل والمنافع مؤجلة فصار من الكالق بالكالق وقد قدمنا هذه المسألة وضينا أن أصور الشريعة لا تصحح ذي على الكالق بالكالق وهو حديث ضعيف صواهب أبو داوب في السنمي وقال الأمام أحمد أجمع المسلمون على العمل بمثيل فهو ضعيف السنم لكنه صحيح النفل وقد يكون الحديث ضعيف السنم صحيح النفل وجعل حديث يأمر الصلاة نقول وهو بعيد السمد نقول هذا بعيد السمد لكنه صحيح المثل فذلك ضعف السمد يوجب رد الأنى دي. هذا معنى صحيح المثل معنى صحيح المثل يعني أمناً العمل بمثله لا نعتقد أنه مرشوحاً إلى رسول الله وسلم ولكن هناك أصول وأذنة تغني عنه وتشهد بصحته تشهد بكل أصول لا بهذا المثل إذن تجب القدرة بالعقل قال بعض العلماء الأجرة في المنافع تستحق شيئاً تشيئاً تشبت شيئاً تشيئاً وبناء على ذلك لو استعدر داعاً يوماً فإنها تثبت ساعة كم على أجداء المنافع فكل ساعة انتكنتها كان منها جزء من الأجرة العامة المتفق عليها فلا أنك اتفقت نعم 120 ريال على انتسكن 12 ساعة في فإنه في هذه الحالة كل ساعة تمضي يكون لها 10 ريالات فهو يستحق كل عشرة لقاء كل تنظيم ذلك اليوم والنهار وتستحق بتسليم العمل الذي تزننا بالنسبة لإدارة الزنة هذا لأ إدارة المناسب أن إدارة الزنة فإنها تستحق الأجرة لتسليم العمل مثل ما ذكر في حال اتفاقت مع شخص على أن يبني لك عنارة أو على أن يسرح لك السليارة أو على أن يصلح لك جهازا كثلادك أو غسالة ما يستحق أجرد ذلك إلا بعد أن ننهي إصلاح الذي طلبته في تسج أو البناء للعمارة أو غير ذلك من نسبت عليه فإذا أتم العمل وسلمك العمل ما عمله ثبثت ثبثت إشقاق أما قبل أن يسلم اسمه ما ذكرنا في مثل التضمير أنه إذا من يسلم فإنه لا يجب عليك جفع أجردها قالت صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجيرة أزرع قبل أن يجف عرقه في هذه الحالة لما قبل أن يجف عرقه دل على أنه في إجارة المنافع ما تكون إلا عند انتهاء الأعمال لأن قبل أن يجف عرقه أنه عملت سال عرقه من شدة العياء والتعب فيعطى قبل أن يجف عرقه أنه انتهى من كد شيخ أعظه حقه بعد أن سلمت حقك تعمله <تصفيق> ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغة المدة نجمه أجرة المثل ومن تسلم عينا من إجارة فاسدة مثال ذلك لو اتفق طرفان هذا كل الذي تقدم معنى في الإجارة فحيحة وضينا هذا وضينا النساء المترفض لكن يلي السؤال لو أن اثنين اتفق على إجارة فاسدة نزل ان مؤجره دارا يتفق على عجارة دار مجهولة بثمن مجهولة على ان يتفق بعد العقد على الثمن في هذه الحالة جهالة الدار العين المؤجرة وقد قبلناها بمشترف في تحة العجارة العين بالدار المؤجرة فلو انه متفق على دار المجهولة ثم جاء سكن الدار او مضت مدة الاتفاق ولم يسكنها وقد ذكرها المؤدل نقول يلزم المستاجر ان يدفع اجره من هنا ان يدفع في, في, في هذه الحالة إذا سكنها واخذ المنافع يحق له الاجره من جهه المنافع وهذا قد قدمناه انا في مساله البيع في مساله البيوع حينما الكره بتاع البيوع وقلنا في هذه الحاله حينما يسجره دارا وتكون الإيجارة فاسبة ثم اتفق الطرفان على أنها لشهر أو لسنة وتمز السنة ولمز الشهر ثم يتبين فسادها تبين فساد بعد انتهاء العقد نقول إن هذه المنافع قد شبست لمطرحة المستأجب وفي هذه الحالة تعطيل المنافع يوجد ضمانها وقد رضي بذلك فهو لو لم نصح عقد الإيجارة لكان امتزامه بضمانها ورضاه بذلك وتحمله لمسؤولية استهلاك هذه المنافع على حسابه سواء تحقق ذلك بالفعل او لم يتحقق يلزمه ضمانها من جهة الضمان لا من جهة الاجارة فاذا ضمن يضمن باجر قلم شوف لاحظ الفرق لو كانت تستحق بالاجرة لكان دفع الاجر المتفق عليه الاجر المتفق عليها بين الطرفين لكن إن ظاقع أن الإجارة فاسدة فحينئذ يضمن أجرة المجد يعني هناك فرص لنا لو كانت الإجارة صحيحة إلا أزمناه بدأت أي إجرة العجرة عليها لكن لما كانت الإجارة فاسدة أزمناه بدأت ماذا أجرة المثل سنقول هذه الدار التي نضت عليك سنة بهذا العقل الفاسد كم أجرتها في السوق؟ قالوا هذه الدار مثل هذا أجروا في السوق 20 ألفا للسنة أقول يجب أنه كذب هذا الشيء من ذات الغمام ومن حقوق فما ذكرناه لا أسردت الله بفضيلة الشيء وبدأ بفضيلة الشيء لكل السائل إذا اتفقتنا عامل حبا أن يعمل في شهرا جميعا من المال وبعد مضي أيام من عمره لم يعجبني عمره وهو هل أعطيه أجرة الأيام التي عملها أو أجرة شهيكا من أساس بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على خير وصلاة الله على آله وصحبه ومن آله أما بعد إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب فبينك وبينا أخيك المسلم عقد عقد إجارة شهرا كاملا لا بدني إتناني هذا العقد إلا إذا وجد العذر الشهر وقولك لم يجدني عمل هذا القول فيه تفتيح إن كان مرادك أنه لم يكن بالعمل على الوجه المعتبر ويقفزق ويضيع ويفضلق من حقك أن توقف وتقول له إما أن تؤدي العمل تاما لجم تفديد وإما أن ألغي الإزارة فيما بقي من الشر من حقك هذا ومن حقك أيضا أن تقدر أجرة مثله في مضى فما لا يأخذ الأجرة مثال لو أنك استعدرت شخصا لأجل قيام لمصلحة أن يجار وإحجابه فجاءنا الجارة وعامل نفس ما ينبغي أن يعلم منه نفس الذي تفق عليه بينكم بطيء العمل تقيل اليد لا يفصل الإدارة في العمل حتى أفتح نفس العمل قد فقط مثله يتحق إجارة خمسين وأنت أعطيكم ياه من حقي أن تغطي عن الأيام الناضي إجارة 50. وتقول له إِنَّا أن تلخزي بأداء العمل لما يستشقه ومذرك أخوة من لم يأخذ مئة وإن لا أسعى وتعطيه المهلة يوم ومين حتى يستقيم وتمر إن أترنا العمل فيها ونعم والثبت في هذا التصري أن العقود مجتكم إليه العقوب والاتفاقات مجتكم إليه لأن الله أوجب علينا أن نحي بهذا المتفق علينا فأنت اتفقد معه على نظيمه بعمله يستحق المعمل العمل الذي قام به يستحقه خمسين يسبح أخله بخمسين الزائد أكلمان بالباطئ سواء كان في مزائم، نظرة، أو كان فيه ورشة، أو كان في شركة، وكان في أي مجال إذا لم يؤدي العمل الذي يستحق به أجرة ما خصفت له من الأجرة الأجرة التي خصفتها له، كان من حقك أن تربه إلى أجرة مثلك وأن تخيره في بقي من الشهر إما أن يتمنا العمل الذي يستحق به المئة فإما أن يستخدمها هذا وما ضرمتك لأننا وجئنا نفتح هذا المئات فإننا قد, قد حجنا وصار من الجو وأصبحنا مع العامل ضد أطعام الحق ولا يجوز أن يكون حكم الشر ما إلا إلا, إلا, إلا أخرين هذا من العدد ماذا متفق معه على أن يقوم بالعمل الذي يستحق معه لن ينبغي أن أبلي عنه يستحق منه لكن لو أن هذا العامل أدى الطاقة التي يفتحق بها النئة لكن الطاقة التي يفتحق بها النئة فيها مرتبة كمال ومرتبة وسط ومرتبة دنيا يعني مثلاً إذا جئت به في ورشة الورشة يمتد طاقة الإنتاجية التي يفتحق بها النئة فيان أن يمتد ثلاثة أشياء من العدم الذي طلبته هذه الثلاثة الأشياء إذا انتجها. الثالث منها ينتج بسفر كاملة إذا كان على الأفضل. الطاقة الأفضل هي دون الخمال ينتج الثالث ثلاثة أربعة. الطاقة الدنيا ينتج الثلاثة. إثنين ونصف. فأنت أعطيت مئة على أساس من الطاقة الانتجية لحيث الأصل المعتبر إثنين ونصف. لأنها هي مرتبة الإجزاء. كون الأكثر يأتي بثلاث وعجز عن الثلاث لا يجب إثقاط العقل فقولك لا يعجبني قد يرادك في الكمال وإذا أرقبه الكمال ليس محقق لا أن تنقذ أجرته ولا أن تنقذ العقل في مجرد من الشهر إلا بأرضه إلا لأن الأصل الذي استفق عليه يتحق به مئة وهو الاثنين والنصف الأكثر هذا شيء آخر أكثر ليس كم طالب ذلك يقوم في المزرعة تطالبه بالسقي الماء والقيام على الذهائل الموجودة في المزرعة الأكبر في مثل هذا في هذا الشعب أن يقوم بهذا العمل أول وهو إدارة الماء والقيام على الذهائل وتقريب الشهداء لم يجد لأنه أدى الاثنين ولم يعدد الثاني فلم يأتي في مرتبة الإعجاب في مرتبة الكمال وقالوا فلم يعددني هذا ليه تقريب والعجب عند الناس مراكب لذلك نقول ايش الحق تحتكم أنت والعالم إلا حق فالعجب للعجب الناس هو أن العجب من الشيء فالتعجاب الشيء ولحد تختلف موازينه وتختلف غوابطه ولا ينبغي لك عن ترهي هذا العقد إلى كان قد بما يجيه وما يتخط به الجوافل ان ادرى من اتفق عليها يجب ان يتم مناقشه من شان الا الى طبقكما لضمان كنا على صدق العقد والله تعالى طيب هذا الشيء ذكرنا ان الذرواط لو قام بها دون اذن الصاحب فانه يبطل هل هذه المساله تشبه مساله تصرف الفضولي تصرفا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والنواله <تصفيق> أنه دعا تشفيه مثلا تتصرف الفضولي إذا كان الفضولي عنده إذن أصل فأما إذا لم يكن له إذن في الأصل فإنه لا تشفيه لأن الأجير عنده إذن من حيث الأصل وأما بالنسبة للفضولي فليس عنده إذن في زعب الصور وعنده إذن في بعض الصور مثالا في الفضولي إذا قلت له اشتري لي سيارة واحد اشترى سيارتين فقولك اشتري أصل في التوكيد بالشراع لكن خرج إلى كونه فضوليا في السيارة الثانية والعجيب عجيب لكن إذا زاعد عن الحد المعتذر يصف في هذه الحالة منتأ لله بشيء زالي يصف عنده أصل عام وزيادة فالفضولي يشاركه إلى وجد أصمعان لأن الفضولي بعد أخيان ما يسل إن دعاء أصمعان شخص أخذ منك السيارة على أنه يذهب بها إلى الجامعة وإلى ذهبها إلى المسك ثم وجد رجلاً يقول له بيع هذه السيارة بعشر ثالث فرأى أن المسرح النبيع لسل عشر الله فبعها أنت ما قده بيعها فليس عنده أصمعان فقد يتطرف الفضولي وليس عنده أصمعان فقد يتطرف عنده أصمعان هناك فرق بين الإنسان فيه فيشبه تشبه مسأس الإنزارة الفضولي عند وجود إبن العام أصر العام يمكن أن أتفنه وهو عام من هذا الشكل يعني أصر لكنه خاص وريد أدير الخصوص اللي هو الشراع بالفديد المعينة وعلى هذا يكون الفرق الضوضي مشابه لهذه في بالقييد المذيب لكرناه الله وهو الله أساد أحم الله فضيلة الشيء هل يبقش الدعاء عند الطوافل والسعي بلغة, بلغة أخرى غير اللغة العربية أسابتون أرداء؟ لا بأس بالدعاء طوافل البيت غير اللغة العربية إذا كان لا يحسن لغة العربية وإذا دعا بلغته فإنه يبديه ولا يشترط أن يدعو باللغة العربية لأنه مكان ذكر وسماء الله عز وجل من سؤال له من فضله وهذا يشمل الدعاء بالنظر العربي فالدعاء بالنظر العربي إلا أن الدعاء بالنظر العربي تأثني برسولنا سمع الظلم في هذا الموضع إذا كان يفتن وهو الأصل فلما تعذر في نسله لعدل مكانه وعدل معذته بالأدعية المأثورة فلا بأس أن يبعو بلسانه بالله تعالى أصاب بسم الله فضيلة الشيخ صليت الفجرة في مذبرها ثم انطرفته ولم أقفت عند المشعر الحرام فماذا عليّ أتى بسم الله؟ مزددفة كلها المشعر الحرام هادمت أنك يوقف في أي موقف المزددفة فأنت في المشعر الحرام والمشعر كل شيء أشعر الله بتعظيم وقيل له المشعر الحرام لأنه قبل عرفات فعرفات بعده خارج عن الحديد الحرام لما مزددفة ثم بعدها تأتي حدود الحرام نطاق ما نراه ان سياتي وادي داخل الحرم وقيل انه من المشعر ومشعر الحرام داخل حدود الحرم لكن اشهرت باسمنا وقيل ان المشعر الحرام لانها بين ناس الحرم وبينهم خارج عن الحرم ولكنها من فرض انزلها دين عرفات بيننا ولذلك هي كلها مشعر الحرام وأذكر الله عند المسعر الحرام أي مجدالسوا كلها كما ثم داعك حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا ومجدرفة كلها موقف مجدالسة كلها موقف خلال العرطاب كلها موقف قال عليه الصلاة والسلام و اكتفظه الله كفقة الحديث عنه بالفت مجدالسة كلها موقف ألا والدي أما اللذب الآخر عرفت كلها موقف وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفر عن بطن غراني أما بالنسبة للمجرفة قال من كلها موقف إلا وادة محسف فاستثنع وادة محسف وهو الواد الذي حسر الله فيه شديد وقيل من الحسر معنى الكلال وكل إلى عيا لأنه كان يدفعونهم للحرم الحرم فنخت صلى الله عز وجل عليهم أعذا في ذلك الموقف المقصود ان وادي محسب ليس من ولا من هناك فهو فاصل بين من ومن ذلك والمشعر كله من من من فج النهرين الى وادي محسب كله مشعر بدء من العينين عند الاضاءه عن جهه المسك الجبلات الصغيره لبدء المشعر الصغير الجبل القريب من جبل قزح لبدء تدفق النهرين هذا هو الندخل الذي يُؤثر من طريقه من الذنين لأنه طريقاً من الذنين بين الجبلين آآ غربي آآ القناة المعروفة بشكل من الجبل فهذا الطريق هو طريقاً الذي في نهاية في عند النشعة المتلفة هو دباية وتنف ثم تذهب المتلف من, من عند واد محافظة فمن وقت في هذه الحجور فقد وقت في المتلفة ومن ذات هذا الحج فقد ذات في المتلف وأننا من ذخل إلى حدود الوادي المحسر كأنه ليس من يسجع مطمراً أو مختاراً لا تستعيني الإخكام الشرعية لأنه مأمور بحذة مأمور بالإحتيار مأمور بالسؤال والأعلام المنجودة وكل شيء معروف وليس لهم من عذراً يقول أنا أجل يقول له تلاعب وتساهد شخص يأتي ويقول لا أعرف حدود عرفها ولا أعرف حدود مزالها ولا أعرف حدود هنا وهي راضحة كان يمكنه السؤال ولن يقصروا الحمد لله من العالم ناضحة والناس متواجدون وتكاثرون وكل هذا يقول أنا جاهل ثم يأتي ويقول لا هذا جاهل هذا هذا ليس بجهل هذا تقصير وتراعب وتساهم الشخص الذي يتراعب يتساهم ويقصر ويقصر ويضمنه يضمن الحق ويقول الحديث صحيح فليم الله أحق أن يقرأ إذا كنا في حقوق الآدمية الآن يقول يضمن إذا قصر فماذا يكون حق الله عز وجل؟ الذي هو أجل وأعظم ومثل هذا من ضريء أن أنواعه أن من وقف في هذا المكان وخارج عفري بن الزرفة ثلاثة من الزرفة الزرف. أن رأى أنا قد خليت الفجر ووقفت في أي موضع من الزرفة فقد وقفت في النشع الحرام وذكرت الله بن نشع الحرام أصلا الله ليتقبل مما نكون جميعا بسم الله تعالى أسادة مؤلاء فضيلة الشيخ سائل يعرف إشتارنا يقول معلوم أن الإجماع أفضل وذلك الشرق ولا سيما استنادا اننا نقابل اجماع المنضبط ما يستدل يقع بعد اهل الصحابه هنا يثبت قول ابن المنعم احمد من جهل اجماع المرتاد وقول العلماء انه إن في كتابه في حكايه ابن ب ابن عبد البر وغيره من الاجماع في نظم فبناء على ذلك هل الاجماع الذي يثبت في كتب, كتب البتق للعلماء ذات الثواب كاعتبار هي جناحه غير المنضبط وهل يراى غيركم ان اتفاق العلماء في المجمع هذه من وصفه السابق في تظاهر الجمعة المذكره مشاطكم قال قال تعالى من يشاقق الرسل ممن لعب الناس ديننا ولا الهدا ما صورنا ونفسي اذا لما الله من ترك الصديق المؤمنين وكان الصحابه الله, الله عليهم يستحجون بما كان على عاد ابيك فأهزي عمق يقولون فعلى هم مبيين صلى الله عليه وسلم فعلى هم أبو ذكر يحتجون بذلك أما مفعلت منذ بأ الإجماع اولا الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في أي عقل بعد وفاة المبيين صلى الله عليه وسلم على أي حكم شرعي اتفاقه جميعا مجتهدي الأمة من حيث الأصل جميعا مجتهدي إلا أن جميع فينا الجميع لبعض الأحيان يتعذر ضبطا جميع إننا المراد اجتهارا ومسألة ونفصل إلى ما عليها في كتبهم وهذا الكتب مشهورة ومعروفة ولا يغرفن عنك وخالفها لأنه لو يجد الدواعي والنقل والبواعف عن النقل موجودة ولم يوجد من نقل عنه كل ذلك على عدم موجود غالبا لأن غالب الظلم يستكم إليه فنحن نقول اعلم رحمة الله أنه يفعلها فقول لله أن يدعى الإجماع لقد تلد على حالتين إما أن يكون المراد بهم مراده رحمه الله شيئاً خاصاً في معنى أن نقول لهم أن يدعى يعني أن الإجماع لكل شخص من الأمة لضب النظر عن كل مشاهدة أو رمو الشيء هذا الصحيح لن يمكن كل الأمة وإجماع كل الأمة هذه عدارات تأتي عن ذلك الأمة يقصد منها المصطلحات الخاصة يعني أن ادعى الإجماع لغير المصطلح الخاص وهو اتفاق العلماء فقد خذف ما يقدر يردد أن كل الأمة أجمعت عن هذا فمن مرعي وكان الأمام سبحان الله عليه يعني كإخوان من الأليمة لكن له مواقف عجيزة دبيعة في الغرق فيه ورع شديد فكأنه يقول يا من تحت الإجماع لا ت... ينبغي أن يكون عندك ورع لا تعتقد أن الأمة كلها أجمع ليس المرادة للإجماع ليس الموجود لأنه هو نفسه واحدة للإجماع ولا يشوف إجماع ماذا بني أشهد على أن الإجماع حكي ونفس الكتاب السنة لم يخالف رحمة الله عليه بل إنه لما ذكر المساقات والمزارة حكى فيها إجماع أصفادهم في من قبل فالإجماع أحلى بأنه رحمة الله عليه يحكي الإجماع ونفسك للإجماع وعبارته في هذا الأغلب والأشهر من أن يعرف ثقة الإجماع ويعرف كلام الإجماع سنبعرفه رحمه الله رحمه الله رحمه الله كان يكون الإنسان فقيمة إنها بالوراء فكان رحمه الله على وراء فيكون كأنه يندع كل من يشكل إجناع لا يعتقد أنه يجمعه بكل الأمة بمعناه الحقيقي ومندع الإجناع بمعناه الحقيقي لا معناه الإكتلاف فقد كلم فيصبح في من يدع الإجناع وكل إجناع من فقال عندك وراء عندي تحفظ وهذا هو العلم الذي يدعونه هذا هو أشياء الصراحية وأشياء أصلياً مذنية على اللغة المؤاخذ على لغة لغة كانت تضرع حتى في اللغة حتى الحرام يقول أكره وكان ينصر بيده وكان ينتغيّر رجل كله ورع عن أن يقول هذا الحرام رحمه الله برحمته باسرة في جزاوه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخير عن وكان على ورع عظيم رحمه الله فالأشياء الثانيين خلتاً نصوص ورحاً من إجمع خده وأما نسألت أن ذاعد العلماء الثاني نقل الإجماع من رحمة الله أن الإمام من عبدالبر حين أن ينقل الإجماعا ليس نمذار التساهل ولا نمذار التلاعب وننرغي عليه أن ينتبه لكلمات القلمة وحذر الشيوخ من إجماعي عن إبن عبدالبر للسماعي ليس المرابي أن نشاهد الإمام الحجة في عبدالبر متفاهم كلا والله وليس المعام التساهل بل هو القدم القدم الراصخ من العلم السبت حجة رحمه, رحمه الله ولكن كان له عذر لأنه كان بالأندل ليحكي الإجماع عن قدر علمه فيخفى عليه خلاف أهل المشرق وكان أهل المضرب يخفى عليه خلاف أهل المشرق وأما إجماعات النووي فإياك إياك لأن الإمام النووي الإمام الفقيم وفجر وله باعهم الأظيم في حكاية الإجماع ومال في خلاف الغلام ولكن من الذي يفهم كلام النووي الإمام النووي لكل اختلف أصحابنا ويفكر من حكاية أقوال أصحابه في الضم المسائل الثلاثية فيقول واختلفوا هل يجوج أولا يجوج على وجهين وعلى القولين والأظهر والصحيح والأصح ثم يقول وكل هذا إذا لم يقصر فانقصر هذا الإجماع لا يجوج يعني إجماع مذهبنا وإجماع أصحاب القولين يعني ليس به وجهين ليس به قولات ليس به قولان ولا وجهات أي إجنى مذهبنا ليأتي من, من المذر ويقول يا مرحك الإجماع في هذه المسألة وقد أخطأ وفي خالفة النالكية وخالفة خلاب العلم وما يريد لإجماع خلاب العلم وهذه أوهام يقع من لا يرسل تتبع كلام من إجماعه من الحجة ولا شك أنه يحتاج إلى من التحلي والضبط ولا شك أن نقل العلماء المعروفين وتواطر النقل عنهم لأن هناك إجماع يوجد للنسك أن نعمل مثل هذا الإجماع وأقل ما يقال له الختام ما نقوله هب أنه ليس بإذناء فإن أقل ما يقال فيه إنه السواب الأخضر فإذا جاءت من الإيمان النوري إيمان الله عليهم إنه اشتغل بالخلاف وافتح له في إيمان السهر وهو يقلب في دواوين العلم ووجد أن كل دواوين تحفي ذلك ولم يجب مخالها وماذا تقول وأنت الآن لو ذهبت إلى عالمين جبيلين وخاضلين لتسألهم وانسألتهم وكل منهم أخلح لا يجب الآن مثلا المشائخ من أصلا الله نختبهم ونبدأ أعمالهم بعضهم وعاديهم عن الإسلام يذهبت إلى عرضهم وعضاه يفسورهم ونسألتهم وقال لهم إيش يحدثنا شيء وهما عالمات تحدث مع مينة يحدث رضا وما زالت لأمينة العلم ودماوين الثلاث الذين كانوا آية من آيات الله عز وجل في العلم والأمن وذي كان سوادهم لعظهم على هذا القضاء هل تبضى نفسك أن تشد أنهم وتخالفهم؟ فإياك إياك هذا الحكيم يجمع من ظنم الجهار للأثبات فإنك تعمل بهذا لترتاح نشط والإقناعين وتتبع سبيل عن مثال هؤلاء العلماء فما قال من المالك حقا على بريطاء لدعين أن تكون فيه سفينة موقعه وارتباعه لأثر من الله قبله ونخصف الأخيرة نجمع الفتر نجمع له مكانته وإذا حفر العلماء في نجمع الفتر ليس ذي إقناعه لكنه له منذلة وفطر منها منذلة وبالمناثلة فإن نجمع الفتر وهي العلماء بالتفدر ولم نعرفه لا يبحثون مسألة ولا يفتو في مسألة ولا يفتو في فرار إلا بعد سعج شديد في تحر المسائل وفي وسؤال أهل الخبرة وأقول هذا بالله يشهد أن نعرفه لأنهم لا يفتوين يا إخوان إياكم أن تظنوا أن هذه البتاولة تفقد من هيئات التفردنها أو أن تظنوا أنها سهلة ما تخرج بعض الأحيان بعض المسائل تدرب إلى ما يقرب من أشرة أشهر والخطور الرسل إلى 12 سهر. وترجع وتؤخر استكمال المظاقين وضع الله هذه الضلاك علماء وعرز بالصلاح والخير ووضع الله له القبول ووضع الله له مرفقة بين الماء ونصر الله العظيم أن يرفقهم ونشددهم أن يذبعهم عن الإسلام المسلم خارجزاء مثال هؤلاء وهذا يذبنا على كل مسلم أن يدعو لهم أن هؤلاء هم الذين يحملون الخير هذه القيمة ويحفظون شغورا عظيمة يصل من الدعاء لهم أن يحسنوا ضمدهم ويسخي أقوالهم ونسأل الله العظيم أن يزلقنا أحبهم يجعلنا بهم في ذار الحرامة إلا من أفضل الله بقلبهم في المعاصر بعملهم بحمد لله رب العالمين